وَلَوْ شاء اللَّهُ لَأَقْتَتَ لِلَّذِينَ مِن بَعْدِهِم من بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُم مَّن آمَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَقْتَتَهُ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ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 واسع كوسيه السماوات والأرض وَلَا يهده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الوشد من الغير فمن يكفو بالطاروت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعوة الوثقاء لن تصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من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 قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فمهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خامية على عروشها قال ان لا يحييها بالله بعد ما امتها فاماته الله ميتا من ثم بعثه قال كم نبي لبث؟ قال نبيت يوما اضاع يوما قال بل نبيت ميتا فالذى الى طعامك وشرابك لم يتسن بَنُوهُ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ يَتِمَّ مِنَ النَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنَشِّزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ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 فَإِنَّ تَمَعُّهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَعَلَمَ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ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 الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يكبعون ما أنفقوا من ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبع هذا والله غني حميم يا أيها الذين آمنوا لا تبطنوا صدقاتكم بالمن والأداء كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابر فتركه صداد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 والله بما تعملون بصير أيود وعدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا وَانْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِهِ إِلَّا أَنْتُوْمِرُوا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 يؤتي العكمة من يشاء ومن يؤت العكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر الله أولو الألباب وما أنفقت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 اتِّخَذُوا وَجْهَ اللَّهِ وَمَعَتُ فِي قَوْمٍ خَيْرٌ لَّيْفَيَنكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ مِنَ الْفُقَرَاءِ إِنَّ بَيْنَنَا فِي سَبِيلٍ الله لا يستطيعون غربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحافا وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً سِرًّا وَعَلَانِيَةً لهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون